بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إ ن ا أ ن ز ل ن ا ه في ل ي ل ة م ب ا ر ك ة انا كنا منذرين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 ربكم ورب ابائكم ل و ل ي ن بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم ت ا ت السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ن ل ي م ر ب ن ك ش ف عنا العذاب إ ن ا مؤمنون أ ن ا لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إ ن ا ك ا ش ف العذاب قليلا إ ن ك م عائدون يوم نبطش ا ل ب ط ش ة الكبر إ ن ا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم اندوا الي عباد الله إ ن ي لكم رسول ن ب ي ن و أ ن لا تعلوا على الله إ ن ي اتيكم بسلطان مبين و إ ن ي عدت بربي وربكم أ ن ترجمون و إ ن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أ ن ه ا ل ف ض ي و م م ج ر م و ن فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون و ت ر ك البحر رهو ن انهم جند مغرقون فامتركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم و ن ع م ة كانوا فيها فاكهين كذلك و أ و ر ث ن ا ه ا قوما آ خ ر ي ن فما بكت عليهم السماء أول و أرض م اسماء كانوا نجينا منظرين ولقد نجينا بني إ ر ا ئ ي ل ن ل ع الله ب ا ي ن من فرعون إنه ك الحسنى ن ع ا ي ا ا من ل ر ف ي ولقد ل اخترناهم ع علم على العالمين الآيات بلاء وآتيناهم من ما فيه بلاء مبين فيه إن م و ل و ن إن ه ي النابلسي للعلوم وما ا ل ا ب س ب ا م ي ه أ ف ر ح و ا بما ك م صادقين اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون إِنَّ ي َ و ْ م َ النابلسي ْ ف َُ هُمُ ْ ل ل ع ََ و م َ ا ل ا س ل ا م ْ ي ُُ ن ص َ ر و َ إ ل ا من رحم الله إ ن ه هو العزيز الرحيم إ ن ش ج ر ة الزقوم طعام لثيم كالمهل تضلي في البطون كغني ا ل ح ب ي م خذوه فاعتلوه إ ل ى سواء الجحيم ثم صبوا فوق ر أ س ه من عذاب الحميم ذق انك أ ن ت العزيز الكريم إ ن هذا ما كنتم به تمترون إ ن المتقين في مقام نمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين لفضيله ا ه د ك ت و ر محمد ع و ن ف ي ه ا ت ب النابلسي لا يذوقون فيها الموت إ ل ا الموت تلولا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ف إ ن م ا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب ن ه م مرتقبون